تدرك طلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير خير البرايا حي فينا بهذا حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما رسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب نقي لله المصطفى الصفير صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيبي